أصلًا الله يقول ما رأيكم في الدعوة إلى الله بالتحلي بمكارم الأخلاق وهل هذا من وسائل الدعوة إلى الله كذلك دعوة الله بالفعل النبي ﷺ كان يدعو إلى الله بالفعل والقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسن الدعوة بمكارم الأخلاق ومحافل الأعمال والمحاضرة على صفوف الجماعة وحضور مجالس العلم كل ذلك من دعوة إلى الله كذلك توفير اللحى رص الشوارب فرق الثياب وعدم الإسلام كل هذا من الدعوة يا رب الفعل فالدعين الله يدعو يلا رب الفعله وقوله